Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا. صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم ان تهبط لا تشعرون love him. خيرا لهم والله غفور رحيم وتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا, فتصبحوا على ما فعلتم ناجمين واعلموا أن فيكم رسول ويطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لعنتم ولكن الله حفظ إليكم الإيمان وزينه وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا, فقاتلوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ المؤمنون إخوة فأصلحوا, فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا هاتف منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولا كثيراً من الظن، يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن إذا ولا تجسس ولا يوتب بعضكم. ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله توا قل لكم من ذكره وأوثا اللهم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا ولم ما ولم ما يدخل الإيمان في قلوبكم وإِن شيءا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يُرتابوا ثم لم يرتابوا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 وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل